حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت مانو برودكشن بيقولوا الايام مش قدها والحظ ما جاش واحنا ولاد ناس بس الدنيا دي ما نصفتناش ولا بنطبط ولا بنحال اصل الحال الماي الما فيش ولا حالي. وما تلزموناش وحياتي الدنيا اللي انا فيها ماشوف ما مخلوق وهي فترة مصرمة وهتعدي وعليك وهفوت انا مش عايز حد تصفي ايوه الطول انا بدخل اصفي انا شاير روحي على كفي مستني الموت انا كنت حالي انا سماشي انا بو الحي مظلوم من أهل ومن ناسي مكفى يا تخبير أنا ألف جوه حكاية أنا واحد مش فرقة معايا طالب من أيام حاجه ولا بناء نصيد أفضل جبل سابت مهما العيال خادت في حسة الجدعان في ناس كتير غاب ومن اللي فاق وفش هو أنت تطلعني يا اللي ما تتسماش لما بتلعب لي بنتغير على بعض يا ناس والعيش والملح اللي اتاكل كان جواه وخلاص شفتوا اللي احنا وقفنا وضعاهم على رجليهم وسندناهم ويلاقينا عليهم فتحة والوين عندك صاحبي يا صاحبي انا كنت بقى عيزك ده انت طلعت بك هدافية بتجيب سيرتي وتغلط بيها البسي شوية عليها نيك يا ابني معاي احنا علينا العين والباقي ضل والدنيا تحكى يا ابني اشان سلكين اسمنا جوه و برا واصل لبعيد سوق المصري ده عمي ما كل الدنيا ده لما فيش حد بيشغل باله واللي اسمنا شيل حصريا على موقع دي جي كيمو دقه